وهو الذي يحيي ويُميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مَتْنَا وَكُلٌّ تُرَادَوْنَ وَعِظَامٌ أَإِنَّا لَلَبْعُثُونَ لَقَدْ أُعْدِنَا نَحْنُ وَأَبَا هَذَا مِن 119-قبل إن هذا, إن هذا إلا أساطير الأولين 110-قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 111-سيقولون لله قل أفلا تذكرون 112-قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم